نبدا دلوقتي ن ب د أ تمام طيب عملنا كده اعلان نص ل و ق ه اربعه وعشرين ميه اربعين خ ل ن ا بس خلاص الموضوع ا ن ت ل يا اخي الكريم موضوع المسيحيين وفيها قوات يتكلم ه دعوه معلش ض ا خلي ان ك الموضوع ي في دلوقتي البان م انتهى ا فوق الكل خلاص م و س ي ا و ى اي مسيحي ك يدخل ي الروم بيتكلم في عصمه الكتاب المقدس شوف احنا هنقدم الكتاب بنص و س ط اوي انت... انت... ما... لا يبنى عليه ع ق ي د ة من اساسه أه؟ إيه عبارة عن إيه؟ مطعم الكتاب المقدس. أه؟ مطعم الكتاب المقدس ان شاء الله حاجة في ا محاجه تانيه تبقى عن فتات ل بالك واخد ن حسنوال ل بالك انت حولة شفت د ك ة بيحدد الواجبه بالضبط نوع بكرة فناولوه فنول... جزءا, لل... جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل اه ي ب ق المسيح اكل ايه يا ج م ا ع ة الخير سمك مشوي صح سمك مشوي وعسل صح كده حد يقدر يقول ان هو اكل مثلا فرويد صلاه اه فرويد ص ل ا ة مثلا حد يقول ح ا ج ة ذ ي كده لا حد يقول اكل ل ح م ة لا الكتاب كان واضح وصريح العجل من الكتاب يفصل في التفاهات التي لها يا جماعة الخير ولا نص واحد يفصل يقول نبنع عقيدة مجد من نص في بسم ا ل ا ل و ا ل ر و ح القدس ا ل ه و ا ح د م ي ن م اهل ا ش ا ن ص كده الله ح ة ا ن ص يسلمون س صراحة بسم ا ل ا ل و الرحيم و ا ل ق اهل الله ي بيحدد نوع ا ل م ك ل بسم ا ل ض ب ط ك و ع س ل ج م ي ل طب فعلا ه ل ا ل م س ي ح ي ا م س سمك عسل ي ايه ح اكل فعلا سمك مع هل فعلا شوفوا يعني ش و ف ا ل د ق ة الكتاب دقيق هو سمك ما عسل طيب حينما دقق الكتاب هل فعلا هذا نص دقيق وموضع دقيق تعالوا نشوف معاي اخوه او ايه والله ايه معاي اخوه في صوت انا معاكو في ظلمه ولا فين انا جميل طيب حالي نزيد ترجمات طيب الترجمات يا جماعه الله يكرمكم انا مش عايز ضفادع انا عايز ا ل ت ر ج م ة هتكلم ازاي من غير النصوص يا ا خ و ة حد فتح البرنامج الله يكرمكم ح واحدة واحدة ب بتقول بتقولك و اخوضة شوفوا مشوي وشيئا فنولوه مشوي ض ة جماعة المشتركة قطعة يا فندايك مافيش ثمك من ثمك المراضي عسل عسل ا ل م ب س ط ة فقدموا له ق ط ع ة من سمك مطبوخ بنسوعية فنولوا نسخة الانجلي من كاسوليكية سمك سمك السمك موساع كاسوليكية ماشوي ماشوي فاعطوه الماشوي قطعة قطعة قطعة التالي الحياء قطعة قطعة الشريف له فنولوه قطعه ة سمت البوليسية س م ت ا ل مشوي مفيش عسل, أو له قطعة من المشوي مفيش عسل ولو حد عنده أدنسة جليلية الترجمه الجليليه ف ج د أ ي ض ا ق ط ع ة من السمك المشوي أحد أحد ق ا يقولك سمك وشهد عسل لان أ لا؟ لا. الشهد أ العسل بيختفى ا حاول ان يكون دقيقا من اشد قط برضه وقد تصيب وقد تخطئ و ا ل ك ل ا م لك صحي كده يا جماعه طيب هقولي ايه رايك نخش على الترجمات الانجليزي هاقولي برضه ترجمات ه ق و ل ي برضه ترجمات هاقولي ر س ت اصبر ن ا هلاقلك حبه ترجمات حب الترجمات. حب الترجمات <تصفيق> حب الترجمات لوز هلاقلك حبه ترجمات ايه هاهاهاها ترجمات النقد ص ي اي خليبالك يعني ماشي ما... فيها فيه الخير مش ترجمات ظلم اوعى ن ه النصي انه الترجمات اللي بتعمل حواشي النص وكذا والنص وكذا、والكلام. الترجمات دي يا جماعة اما بتعمل حواشي وانا النص بتبتعفن هي دي هي بتعمل وتقولك بتعمل بتسكل بعص بعص في الترجمه ة من غير ما تعمل غير ي ع ل ا حاشية تثبت م م الترجمات اما ا ت دي ب النص كما, كما هي, هي تراه ل صح لو النص اما بتضع النص وتعمل عليه نجمه د وتعين ونبان عليه حاشية تحت. إخوة بالترجمات حاشية اخوة صحي الترجمات دي في نزلني كده مثلا ترجمه امبيليفايد بايبل ل ح ي ا ة الله عم ل ك ر ي م وحشنا ي ب ع د ا ل ك ب و ر د يا ج م ا ع ة هابلاني مش عارف اكتب اتبع عرب دعاء ا ل ل ه الله مستعان ان بني فايد الانجليز راح فين اه ان بني فايد طيب يالله مستعان ر اقول عشان اكتب كلمه ا ع د س ن ة أ خ ي ر ا بلفايد ي باي بايبل طيب نص يا اخوان حاضر يا ب علاء اكتر من كده ل أ ن بلفايد ا بايبل ي جماعه هي ن س خ ة ا ل a m ام ا ش ي ا ل a m ا دي من ن س خ اللي بتعتمد ع ل ى النقد ا ل ن ص هتلاقوها حينما ذكرت النص ب ت ا ع ة لو ق ب ع شايف و ر ب ع ي ن هتقولك ايه هتقولك كده بالظبط so they g ي v e him معايا ا خ ر a piece of a b r ا a d فيش م ا ش ي م ع ي ا اسره محدش معايا على الترجمات يلا مش مشكله、فويلد. فيش خلاص يبقى ترجمه ا م ب ر ا ف و ر البايبن بيقولك ف أ ع ط و ه ق ط ع ة من سلك مشوي بس و أ ث ب ت ت هذا النص وماقالتش ايه يست العسل خالص و د ه احد الترجمات اللي تعتمد على النقد النصي و ك أ ن المترجمين عايزين يقولولك ان النص الصحيح ا ل م ق د ن ت ي ه عند السمك النشوي ا فقط مفيش شهد عسل ت م ا ن ياخوه ت ر ج م ة اخرى ايضا من الترجمات اللي تعتمد على الحواشي والنقد النصي ترجمة بايدي نفس الكلام they gave him gave piece bread a a fish of ووقفت و ك أ ن المترجمين شايفين ان النص الصح الاقرب ب ا ل د ق ة هو ان احنا ن ن ت ه ي عن سمك مشوي ا مفيش عسل عندك ت ر ج م ة اخرى ايضا مثلا من ترجمات الناقد النفسي اللي فيها حواشي وكده ت ر ج م ة الاكسباندد ب ا ي ش عاصر قالت لك ب ي h ولكن ي س ك ت ع ى د ه سمك يجب ان ي يكون ا ل ن ص ا ل بالصحة أ أعطوه ق ر ب هم م س ك ا ش و ي ا من اخرى ج م في المسجد ا ل ا ت و ه ي ترجمة ه والمسجد ل م ن نعرف أن ا ش مش ك ة الاسود ت ن والمسجد ا ت إن شاء ا ل ل ه و ن د والمسجد ف ن ص في ا ل ا ت ع م ل إ ز ا ي ه و ل م ن كريستيان معايا خ و ة بايبل ه ذ ه ا ل ن س خ ة من الانجيل هولمان كريستيان بايبل الات سي اس ب الف ايه سو زي جابهم ابيس ا وقفت و、so、على كده وقالت ع م ل ن ج م عملت ة ن ج م ة جنب كلمه ة ب ر و ي fish وفي ا ل ح ا ش ي ة قالت ايه قالت هذا الكلام بالملي o اذر ام s س ا d And some <laughs> and some honey combed. ت م م كده يبقى في الحاشيه ب ت ا ع ة الهولمان كريستيان ب ا ي ل ن ق و ل ك ايه اثر ان اس اس ان اس اس هي اختصار ايه منيوسكريت و ز خ اختصار ك ل م ة ايه منيوسكريت ان اس اس ما المستعان الكيبورد ل ه ا ب لاني اختصار ك ل م ة منيوسكريت ا معايا اخوه ة ا ل نسخ فيقولك نسخ اخرى اضافت وبعض شهد العسل يبقى هنا يا ج م ا ع ة الاختلاف اختلاف ايه يا ج م ا ع ة اختلاف مخطوطات وليس ترجمات تمام وليس ايه ترجمات、آه. يا جماعة 24, 24. المسيح ن ص يا ج ا بتاع ع ة لقى 21 م اكل سمك وعسل اكل سمك وعسر. ممكن حد يقولك طب ياكل اللي ياكله هي هتفرق ي ه يا سمك ل عم س الحاج ث ن مع هتفرق كتير تفرق من المخططات مختلفة. صح يا جماعة مختلفة صح والمخطوطات الاصليه مفقودة المفروض يعني النص يحكم ذ ا الخلاف مش موجود وبالتالي يظن خلاف قائم محدش يقدر يجزم النص اصله ايه النص اللي كتبه لوقا ايه وبالتالي دايطعن في ع س م ه الكتاب المقدس لان في خلاف على النصوص ومش عارفين النص الاصلي اللي كتبه لوقا ايه بالظبط خ ط و ط النص اللي يطعم في عصمه الكتاب انا ميمنينيش اكل ايه ما ياكل اللي ياكل ك ل ن الله هو ي ك ب ا ب انا ماني لكن ا ل م ش ك ل ة ان الخلاف بين المخطوطات ق ع د ه مثال بسيط、يا. الاختلاف بين المخطوطات غير محسوم هو اكل ايه بالظبط حد يقدر يحسمها ب ح د ش يقدر ي يحسمها تعالوا نشوف كده يا جماعه الخيار المخطوطات اللي ذكرت ان هو اكل سمك فقط سمك فقط ا ل م خ ط و ط ة ا ل س ي ن ا ئ ي ة <تصفيق> المخطوطة السينائية في القرن الرابع قالت سمك فقط ومسهاش عسل ودي المخطوطات طلعت مهمه جدا في المسيحيه في القرن الرابع اله سمك فقط و د مخطوطة مهمة جدا في المسيحية المخطوطة الخامس قالت سمك المخطوطة مخطوطة فقط السكندرية جدا وده الواحد ها القرن قالت ما اتذكر القرن في في بيزة ايضا على الخامس سمك فقط يبقى عندك السيناتيك و ا ل ف ا ت ي ك ا ن ي والفاتيكان والاسكندريه و ا ل ب ي ز ا كوديكس م ا ل و ش ست العسل م ا ن ه المخطوطات ا ل م ع ت م د ة و ا ل أ د ي م ة نسبيا القرن الرابع والقرن الخامس تمام؟ طيب. دمعتك فيها. المقطوطات فيها الماقص طيب بالظبط في دية بينيني بصة يكتب كده、بالزبط. بسم الله ا ر ث ي و ص ما يخو ا ر ث ي و ص يعني سمك تمام ا ر ث ي و ص يعني يعني سمك جميل ولما كلمه النخب بتاعه إ خ س س وكلمه سماء تنميه اصلا إ خ س س دي اصلا ليها في, في التاريخ المسيحي كلام كبير ق و ي ده النصر م ع ل و م ة كده يا أخوة ان اخوة السمكه اصلا في ا ل م س ي ح ي ة كانت رمز ك ا ن ت رمز ا ل م س ي ح ي ة قبل الصليب في الخلوه ا ل م س ي ح ي ة الاولي يا جماعه الخير ن ة على على كلمة كلمة او بتتكون من الحروف、الآتية. حرف ا ل إ ي ت ا وحرف الخي وحرف الثيتا وحرف ا ل ي ب س و ن وحرف ا ل س ج م ة وكل حرف فيهم ب يكون ج م ل ة معينه تخص المسيحيه ة كلمة او بيكون ي كل حرف ف م لكلمة معينة لما نجمعهم مع بعض جملة مفيدة اختصار بيكونوا للمسيحية بعض وهذه ا ل م ة يا ج م ا ا ع ة ل خ ي ر هي يسوع ابن الله المخلص فكان أيام في في فكانوا حرف حرف في حرف حرف في كان السمكة السمكة ايام القرون المسيحية الاولى يا جماعة الخير التهاض اخذوا لاندب ايه رنزليهم الاسيجنة بينهم اليوتى يا يسوع اليوتى جماعة هو أول حرف اسم تمام حرف هو اول اللي هو اسوس هو اول حرف في, في اسم المسيح يسوع إ ي س و س تمام فاخدوا اول حرف من ا ل س م ك ة وحطوه اسم يسوع يبقى ر م ز ا ل ك ل م ة ايه يسوع إ ي س و س تاني حرف اللي هو حرف الخير يا ج م ا ع ة الخير اول حرف في ك ل م ة ايه المسيح خريستوس فاخذوا ث ا ن ي حرف من ا ل س م ك ة وجعلوه رمزا ل ك ل م ة المسيح كريستوس اخذوا الثالث حرف وهو حرف السته وجعلوه رمز على ك ل م ة ابن هيس يسوع المسيح الله ابن واخذوا اخر حرف وحرف ا ل س ج ن ة وجعلوه رمزه ك ل م ة ايه المخلص سفير معايا ع اخر ل ي ضرب بين من الشيء ك ر يعني ل م ة الصليب ا ل م ذ ك و ر ة في العهد الجديد ب ا ل ل غ ة القديمه ة مش م ع ن ا ا الكروس على فكرة الكروس. مش معناها ع ل القرص م ة ا ز ا ئ د على فكرة أه؟ علامة الزائد دي جماعة الكتاب خلص ولا تكلم عنها ها الصليب مش ا ع ة الخير تعطي مذكور اكثر في الكتاب الوظه ا ل ي و ن ا ن ي ي اللي جماعة ا استعملت على الخشب اللي اتصلب ل م س ي عليها وظتين في الكتاب كلمه اسمها الثورس s i g س ج ن a تاو ا ا ي رو اوميكرون سجنا تمام ك ل م ة ا ل س ت ر و ن ج دي ي اخرى بتاخد في ك ا و م و س سترونجز رقم اربعتلاف سبعمئه وستاشر ومعناها ايه يا ج م ا ع ة الخير معناها ان ابرايت ابرايت معناها يا اخوه ان ابرايت ستيك يعني خ ش ب ة الوتد اخذوا من بالكم قائم يعني الصليب اصلا كلمه, كلمة الثورس معناها في اللغه ة اللي ي ا ل ق د ي م ة خ ش ب ة ق ا ئ م ة ملهاش الشكل المعروف ده ه يعني وفقا للمعنى ده ممكن يكون اللي ت ح ط على هذه ا ل خ ش ب ة متحطش ا على شكل كروس صح وانها ممكن يكون ب ب س ا ط ة دقوا رجله صح وشدوه وشدوا ايد الفرقين ودقوها فيكونوا اتعلق على شكل حرف واحد صح شيء متكافئين ا ا ه خ ش بالذي ة ق ئ م م ة إخوة أواتد اه فموضوع ا ل ك ر س ي ده مش موجود فيه اصلا تاني ك ل م ة استعملت ع ل ى موضوع العاودي المطلوب عليه بتكتب كده ي ي ي لما اوميكرون م ومعناها يبقى من قميص ا س ت و ن غ س تاخد رقم ت ل ا ت ت ل ا ت خمسميه تمام وعشرين ومعناها وود وود خشبه اه يبقى وفقا للكتاب ا ل م س ل و ب اتحط على ايه على خ ش ب ة ق ا ئ م ة او خشبة صح الكتاب مقالش شكل ا ل خ ش ب ة كان ق ر س صح قال خ ش ب ة وسكت او خ ش ب ة قائمه ة جماعة طب موضوع يا جماعة الخير الكورس د جنين خرجت جماعة انا ان بالشيء بالشيء يوضي يا معلش انهم الاهتمام الاهتمام المسيح عارف اول الخير انا برعة بس ده صنع الصليب وغيره ده لم يظهر, في القرن إيه حد يعرف لم يظهر الا في القرن ك الرابع ن جماعة ا ده حسب التواجد اللي اخد ا ل و ق ت ي حيوان ل ل ه قليلا يبقى ا ه ت م اكسيوس م ب حياك ف الله الكريم ع بعد ن ي اكتر ن سنة أه؟ من زمن المسيح اهلا وسهلا والصليب بالشكل المعروف دلوقتي ا ل ك ر و ي ده انتشر يد على يد نيل ا على, على يد هيلانة كوستانتين ميقية حيمت حيم إنها شفت صليب. أه؟ قالت راحوا القدس اه د خ ل ي المسيح هاتوه ح ط و على و ا حطوه د خات ح على واحد ح ي ة من لوك وهكذا انتشر على يده لنا ام ق س ط ن ت ي ن اه فين يا جماعه س ن ة ت ل ت م ي ة سته وعشرين م ي ل ا د ي ة والحتي دي س م و ه ا ع ج د الصليب تمام ورمز الصليب القدس ده اصلا ا ت خ ذ من ايه يا اخوه من رمز ا ل ا ل ه ة تموز ا ل ا ل ه ة تموز يا جماعه اول حكم ا ي بيتسم ح و ف ي من اسمها ل حكم ته ت ب ي ت كده من هنا اطلع الرمز ده لكن الانجيل بيقول ايه ان المصلوب يوضع على خشبه ق ا ئ م ة او خشبة لكن رمز الكروس ده مش موجود ل هل الكأس المقدسة بتاع عبد المسيح بالخير تتكلم الاهتمام, الاهتمام بأسار المسيح بدأ فيه القرن الرابع الميلادي ي هي بسيطة فيه ة وهذا انه بتاع بأسار بدأ عبد تمام. عشان ن و ص كتاب موعد ا ل م ج ا ن ي ة هي ا ل ك أ س ا ل م ق د س ة لعبد المسيح بصير ا ل ل ا ة الخير لم تهتم الكنيسة أ و ل ى خ ا صقر ة الثلاثة وبداية في الكرون الأولى ا ل ن أثناء الرابع مادي الرب المسيح حياته على الأرض على بأي يسوع شيء يقص مثل ملابسه واحذيته و ا ل ا و ا ن التي كان يستخدمها و ا ل أ م ا ك ن التي ت ق ب س ت بوجوده فيها بالجسد وبسيره عليها او ب ا ل ك أ س التي ناول منها ت ن ا م ي ذ ه او ب ب ق ي ة أ د و ا ت ا ل م ا ئ د ة التي أ ك ل عليها هو تناميزه بالعشاء الأخير و م ن ه ا ا ل ط ب ق ا ل عليه ل ذ ي وضع ح م خروف او الفصح ب أ ن ي الشوك ا ل ذ ي والصليب الحقيقي الذي ي وضع على ع صلم ل رأسه ه والمسامير التي سمرت بها يداه و ر ج ل ا على الصليب و ا ل ح ر ب التي ت ع ن بها انما اهتمت فقط بتقديم الانجيل ا ل ب ش ا ر ة ا ل س ا ر ة والخبر المفرح الذي يعطي ا ل ح ي ا ة العالم الفداء والخلاص الابدي والحياه الابديه ولكن ي ج ي ان يكون ه ا ك م ج د ا ن ه يجب ان يكون هناك مسجد لانه يجب ان ش ك و ن هناك مسجد لانه يجب ان ي ك و هناك مسجد لانه يجب ان يكون ا ل مسجد لانه يجب ان ك و س ه ن ا ل م س د لانه يجب ان يكون هناك مسجد لانه يجب ان يكون هناك مسجد لانه يجب ان يكون ه ا ك مسجد ل ن ه يجب ان يكون ه ن ا ل ت ر ج م ة ا ل ج ل ي ل ي ة و ه ي ت ر ج م ة ل ه ا ح و ا ش ي ل ه ا ح و س ج د لانه فيها نقد نصي أحيانا بتذكر وفي ج و د انجيل ل الى م ق ط ت تب آخه جميع يا ا ج مسجد العدد رقم ا ث ن ي ن تعرفون أ ن عيد الفصح بعد يومين وفيه يسلم ابن ا ل إ ن س ا ن ليصلب ي ج ت عملت ح ا ش ي ة ع ل ى ك ل م ة يوسلب وكتبت في ا ل ح ا ش ي ة هذا الكلام المهم تمام قالت استورس وتعني يستعمل الوقت لتنفيذ تثبيتهم جماعة الكلمة ما من عمود حكم الاعدام على المجرمين ايه يا الخير الصليب اليونانية قولنا الاصل او كان ذلك على زي شوية في خشبي في عليه بواسطة وطد ويجب التمييز والفصل بين هذه ا ل ك ل م ة والتي في صيغه غ الاسم او الفعل استوره ع على عمود ن ي تسديت في وتد استورس الكلمة او و الاسم وفيه او س ت ر ه لهو الفعل وبين استورو ل ل ن ن م و ذ ج ا ك ي والنادي المألوف الاعدام لخشبة م ث ل ب ت سبت د د ي ن من مع بعضهما بشكل اما م خشب بشكل صليب ص هذا ا ل ن م ذ ج الاخير كذاني فهو إ ذ كان رمز الهه إ ت م و ز في بلاد ا ل ك ن د ا ن ي ي ن وفي البلاد ا ل م ج ا و ر ة لها وكذلك في مصر بسبب بعد بالتحول بعض وبهدف هيبة بالانضمام ببير بالعقاد القنائس المسيحي الكنسي للوسانيين الكنيسة المسيحية شكل أول حرف من الإلهة تموز حق التاني موتيه ففي منتصف القرن الثالث بعد الميلاد قامت بالتحول والارتعاد عن بعض التعليم الإيمان المسيحي وبهدف زيادة هيبة الجهاز صمح بالانضمام إلى الكنيسة حاجة إلى تموز موتيه حرف حق صمح حاجة ففي منتصف من قامت إيمانهم عن زيادة وسمح لهم باسترجاع واستعمال رموزهم و ش ر ا ت ه م ا ل و ث ن ي ة من هنا فان الشكل الذي اتخذ ليكون رمزا ل س و ا المسيح هو ع ب ا ر ة عن حرف تي او تاو اهلا وسهلا بكم في رم ام سبيدوج ا ت نرجع للنص بتاعنا. بتاعنا يعني حين الصليب بتاعهم يا ج م ا ع ة ظهر كرمز في القرن الرابع وظهر على ايد م ل ك ة وثنيه و ن د م ا ل الانجيل ا ب ت ع ه م ب ي ق و ل ث ن المصنوب على خشبة قائمة على وضع خشبة ونرجع عمود وماذا مش للوقت ده من اربعه ي ه من ح ت ل ا ا تميز ل وعشرين مشكلة ن ع للوقات بقعة اتنين ل انها ب ا واربعين ل ن س خ ة ا ا ونشوف ل ا ل ي ن المسيحي ان اما قام الاموات اسل سمك فقط مفيش عسل سمك فقط النص بينتهي ف عند كلمه سمك فقط النص بيقول بالظبط كده النص يقولك يا ايه جماعة ثمك ط ن ص بيهن ل سمك مشوي ق ط ع ة اعطوه ق ط ع ة من سمك مشوي ن ق ط ة ينتهي النص في ا ل م خ ط و ط ة ا ل ص ن ا ع ي ة و ا ل ف ا ت ي ك ا ن ي ة و ا ل س ك ن د ر ي ة وبيزا علي انه اكل سمك فقط تمام جواهت الفاتيكانية تمام يا سمك فقط موضوع شهد عسل ده مش موجود المخطوطة عكل ولا السكندرية وليس ايه ترجمات عشان محدش ا ا ق و ل ك ده اختلاف بين ايه ومن الترجمات المخطوطات المعتمده وهنا خطوط قديمه ة تعود ل قالتلك ر ا والخامس ب ع ل اكل سمك فقط بعض المخطوطات اضافت كلمة إيه وجلء من معاي وجلء ايه كاي جزء شهد عسل كاي؟ معاي أ ب و جميل جميل بعض المخطوط ا ض ا ف ت كده قاي و أ ب و يعني ابو دي يعني ف ر م و يا جماعه فروم يعني ياتي مني ع ن ي فروم تمام م يمثلوا بنحو وبعدين كله يعني هوني كمب شهد عسل شهد عسل هوني كمب يعني ا ل ل ه ع ط و ه شهد عسل اتي من النحو يبقى اذا م ع ك ل خير هنا في اختلاف من المخطوطات المخطوطات اللي في القرن والخامس هما مخطوطات م ع ت م د ة بتقولك اكل سمك فقط اجت بعد ذلك مخطوطه لك وممكن شهد عسل ي ل ا م ع ا ه ك ل ا م شهد عسل ا ل م ش ك ل ة مش اكل ايه م ا مينيش اكل ايه زي م ا ق و ل ن الاول في ا المشكله يا جماعه الكويت ان ده اختلاف بين المخطوطات لا يحسن أه؟ وهذا ي ط ع م في م ص د ا ق ي ة الكتاب و ي ط ع م في اسم الكتاب م ص مختلف عليه بيقداش كتب بالتحديد حد ماذا كتب بالتحديد أه؟ كتب سمك فقط ولا سمك عسل؟ ماذا كتب بالتحديد عشان نعرف ماذا كتب بالتحديد عايزين يقضى يقول لي لقى لقى لقى فقط لقى حد وشهد واحد ماذا ماذا ولا ماذا عشان ماذا كذا حاجة نحسنه نعرف نعرف ممكن نعمل سمك سمك عسل هو لقى نرجع ل ل ن س خ ة ا ل أ ص ل ي ة صح عشان نشوف ماذا كتب ن و ق ة صح يا ج م ا ع ة الخير م ا يمكن يكون بعدك ض نسخ غلطه عشان ن ح ت ن هذا الخلاف يبقى واحد نرجع ل ل ن س خ ة ا ل أ ص ل ي ة صح اثنين او يبقى عندنا اسناد صح اسناد شتوي م ت س ن س ل ل ل ن و ق ة صح يا ج م ا ع ة الخير او نرجع لمستلم النسخه ة الاصلية النسخة الاصلية من الوقت قال نستعمل الأصلية. نرجع من النسخة اللي ناس من النسخة الأصلية. صح اللي من من الاصليه ن ل ا ة صح ك د اظن ك ل من زي الفيلم صح الواقع ن خ كتابها بخط خاصة بأن ن د صح ل ص كده كان كثيرون قد اذ اخذوا بتأليف قصة ا ل م و ر المترقدة عندنا كما س م ه ا الينا الذين كانت و وخداما ا البدء منذ معينين من الكلمة ي ر أ انا ايضا استذبعت شيء كل مدققه ب س ي ط ة جدا عشان نحسن الخلاف بين المخطوطات هل هو سمك أه؟ ولا سمك وعسل نرجع للاصل ص ل ب ت لوقة مش مشكلة ط بتاع لسه قدامنا لوقه ل ل ش ا ل ل ي و ل س قدامنا مفقودة واحدة موجودة النساخ اللي النسخ الاصلي الاصول من مش مشكلة مش مشكلة طب لسه حاجات. لسه لسه نرجع من اللي نسخه مش جيت مش وغير、موجودة. ا ل أ ص و ل م ش موجودة ا ل ك ص عبد المسيح بسيطه ة جماعة بالخير يكتبوا بقى يا الكمس لحد ما بقى الكامل ا ا و ل الكمس ع بالخير د م س بسيطة ي ح ب ا ل في كتابه الكتاب المقدس يتحدى النقاد والقائمين بتحريفه الكتاب المقدس يتحدى المقاد والقائلين بتحريفه. بيقول بيقول كلام جميل جداً. خلي الكتاب ن والقائلين ق بيقول ا ذا د جدا ويبقى بتحريفه ما إنسان بنقاد ا أقلَ ل ك المقدس يتحدى النقاد والقائلين بتحريفه ه هذا مفيش بعد كلام عمك ما المقدس ماش يا قليلا يذكت أيّا الوديد يقول ي بعد بعد الكتاب الكتاب عن ذا ذا ا صح يوجد لدينا الان ك اكثر ن نعمل من خمسه وعشرين ا مخطوطة مخطوطة, مخطوطة. شاء ه م الف مخطوطه ة م بقى سياق جزئية اه جزئية. يعني جزئية؟ أو كلية. جزئية يعني أسقوصة. أسقوصة يا م ص د ت ي جزئيه جزئيه ة ق ص ق و ص ة ق ص ق و ص ة يا ج م ا ع ة ق ص ق و ص ة ي م س د ق ي يعني حته كده مكتوب فيها نصين مكتوب فيها جزء من الانجيل مكتوب فيها جزء من إيه؟ من سفر الاسفار اول مخطوطات ك ا م ل ة اول مخطوطات كامله ترجع للقرن ج ع ل الرابع كامل يا اخوة لنقامل آه. أبني ك ا ك ا ن و ا ي ك ت ب و اه ع ل اه ي فيصل اه ل اه ي اه ل اه اه ا ل ر ي اه ت اه ل ي ا ل الخير لانجيل لانجيل ك ة جماعة نسخة قصائص وقش اقدم يا يوحنة شوف يوحنة اقدم اقدم نسخة ان انت احسن فتحك بس تثبت ان في حاجه اسمها انجيل ا يوحنا عشان تتحكم ح ج م ه ا ادويه ليه ل خمسين حد عرف ا حجمها بالظبط تسعه سنتيمتر اهلا سهلا ي س ن في سته ي يعني بالظبط كيو بيقول في سنتيمتر ك ا ب ت ع ط ع ا ل ص ر ا ف ة أ ه ل ا وسهلا بيكم ضمن خطوط لامه قبل الحميم ف ط ة و ل دي اه فتراء ا ل ده ادل ايه ث ادل يوحنة القرن بتنجي ع ا الرابع و ل على بتنجي ا ك ل ش ف ط ه يعني اقدم م خ ط و ط ا الانجيل يوحنا ع ب ا ر ة عن قصقوصه من ا ل ت ك ل ة في حجم كريات كارت وبترجع للقرن ا ل ث ا ن ي مش الاول كمان غ ط ن ي يا صفيه وصوتي علي اضا فالاصول وأك... المخطوطات مفقودة واقدم الكاملة في يا مسيحي القرن الرابع ويني نرجع لمين بعد شرط نرجع、لعمك. عبد المسيح ب س ي ط ة بالخير يوجد لزي ما ل ا ل ا ق ص ر من خ م س ة وعشرين الف مخطوطه أه؟ سواء ج ز ئ ي ة ع ر ت ن ا ا ل ج ز ئ ي ة ع ر ت ن ا ا ل ف ض ي ح ة عباره عن ايه خصائص او ي ة الكلية بتتجع للقرن يعني دينا زمر كليه م سنة, أقصر من سنة. أه؟ عشان أقعد كلمة خمسة وعشرين الف أه؟ مخطوطة. اما مخطوطة وبرضو القرن الثاني فمفروض و وان مخطوطات ق ق خلي بالكم أه؟ آه. علي ل بتنجي اه كامية ن الرابع مانهاش ص ل أصول. لو اصولي بالكم كاملة يعني عايزيني راجعها مانجايش راجعها خلي بالكم كاملة أطلب. شفت يا إخوة. جميل. شو ق اه ي ب د اه ا ل ر غ م من أ ن ه كما يقول قول واحد بين ع م ا جسر ا و ي ن ك س ماذا يقول جسر ا و ي ن ك س ليس لدينا أ ي و ة مخطوطات أ ه ل وسهلا ب ك م أ ص ل ي ة أ ه ل وسهلا برضو متبقية اهلا وسهلا الى الان ما مخطوطات متبقية امال بخمسة مخطوطة عم والعملي المقدس والطاعم لم يقوم فما خمسة اصلية الى الان انت فرحان ايضا يا الحج الكتاب فيش بالتحريف لم هذا التحريف ليه يتحدى عشر قصائص النقاط التحريف هذا اذا وكتب تعود الى القرن الرابع فما فوق يعني بينها وبين زمن المسيح اكثر من 300 سمك وما فيش اصلية ب ا ل م خ ط ط و ا ت م خ المخطوطات مختلفة ت ل الحج ف ة يا عم ه ي ف ي ن ت ه ومفيش ا عم صح يا أكل سمك ولا أكل سمك مع عسل سمك الحج اكل توسر ا الخلال ن نحصل ن ع مخطوطات ل ل ايه نرجع م اصليه ة جماعة المتقدمة المخطوطات يا ر هنعرف ع قصائص نرجع عليها طيب نرجع, نرجع لمحصولتنا من القرن الرابع فما فوق ا هي ا ل ك ا م ل ة ط ب ما دي م خ ت ل ف ة من ه اللي ا قالك ا خ ل سمك بس ومن اللي قالك ا خ ل سمك وعسل ط ب والاصول م ف ق و د ة ازاي يحصل الخلاف معايا ا خ و ة معايا ولا ايه م س ح ص ح ي ن معايا ولا ا ض ر ة ي ا ل م ح ا ل ت ر ج م ة ا ل س و ع ي ة عشان نعرف بس خطوط النص انا ماينمليش م ي ا على فكره, فكرة اكل ايه يا اخونا يا حسان انا, عشان أد أد أد أد أنا عايز اثبته بس حاجه ب س ي ط ة شوف باختلاف بسيط سمك ولا عسل المسيحيه واقعد حسان المسيحية واعد. س م ت ولا س م ت وعسل الشيخ ا ل ش ي ر ز ي ن ي وقع الكتاب المقدس سبحان الله الترجمه اليسوعيه بتقولنا يا ج م ا ع ة الخير بلغنا نص الاسفار السبع وعشرين جميل في عدد كبير من المخطوطات كبير حط, حط خط كبير من المخطوطات ده عندنا مخطوط كتير جدا المقدس دمعة توجد هذه、المخطوطات. والله احنا للكتاب المخطوطات الصباحة الصباحة راحة مخطوطات كتاب واحد بحب مخطوط وليس وليس كتيرة في بيد أو بخط ي د أو ب بخط مش بيد بخط مش المؤلف نفسه أهو س قال و ي في س هذه ا ل م خ ط وسلم ط بخط ا كتاب واحد بخط المؤلف ت ف ن ه يعني ا ل اللي ي بإيده كتبه كتبه بورس بح ت كتبه كتبه بإيده بح بإيده بح بإيده بح اللي كتبه متى بإيده بح. اللي يحنى نقى اللي موجود نسخ عن اصول م ف ق و د ة وهذه النسخ مختلف مختلفه ة فيما ي ن ا فيما مفقودة نحكم والاصول ف ق و د ة ل اللي تحمل ن انت س خ بينها ه ا مختلفات ف م ا ي نكمن نكمن نجيب شهاده ثالثه ونكتفي بها دكتور, دكتور أميل إ س ح اميل ق أ اسحاق في كتابه مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته ا ل ا ص ل ي ة مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته ا ل ا ص ل ي ة جميل جدا يا جماعه ليس بين أ ي د ي ن ا ي الان س م عليك ل ا آ ا ل م خ ط و ط ة الاصليه ح ل و ة ا ل أ اي وكاتب أي ا ل ن س خ ة التي بيحبها الكاتب اي ست من اسفار العهد الجديد او القديم فهذه المخطوطات في من قد استهلكت اهلا وسهلا بيكم ا ل من ك س ر ة الاستعمال اهل وسهلا ونخلاف وانا سمك سمك وعسل الله اعلم سمك سمك طب عن الله أ ع ل م الاصول ا ل م و ج و د ة عشان ت ح س ن الخلاف ا س ت م ل ك ت من كثره الاستعمال والمخطوطات اللي انتم ف ر ح م ي ن بيها م خ ت ل ف ة فيما بينها ن ح س ن الخلاف ازاي معلمنا بيبقى واحد ا ع ش نحسن ل ل قولنا النسخة الاصلية صح؟ اللي لقب خلاص بلاها بلاها خ ا كتبها ايده ناجية س موجودة موجودة وكوت من عايزين ناجية ناجية صح صح صبك صح دي مش موجودة. خلاص من دي دي مش مش مش صح يا عم الحاج خد صوص نخش عليه ى رقم اثنين الاسناد الشفوي لنوق يالله ن ع ز ي المسيحي ونديه الفوط س ي ت ن ب س طيب نرجع بالانجيل ده عايزين اثناد شفوي لنوق عشان نحسب الخلاف هل هو سمك ولا سمك وعسل يا عم الحاج、يلو. هنوصل هذولنا الله بقى يا ن ا د ي ة بقى يا س و س و ي خ ط ف و ز ي ة متنساش بلا ماتمختصر ط هاهاهاها الله مستعان بقى ه ا ه ا ه ا طبعا مع تعليم فلان عن اسم فنان فنان ي ل ا عن فلان لحد ما نوصل ل ل و ق ا عايزين اسناد متصل اه؟ متصل بس مش ه ق و ل ك عن ع د و ن والله ولا ثقات ولا من غير شذوذ ولا عله شوف انا ه ط ل ع طيب ه ق و ل ك اسناد متصل بس بس هاقولك عايزه عن ع د و ن وثقات ولا هقولك من غير شذوذ ولا عله شوفت بقى ا عايز اسناد متصل فقط يالا شوفتوا يا جماعه هاخذ اتصال القوى فقط واسيب بقيه الشروط يالا ل ل إ س ن ا د مكان في المسيحيه ة المسيحية مفيش اتكلمنا يقوم يكفي في ي ل أن ق ر و ي ه ذكر وقيه الله بالسر عليه ما فيش اسناد اصلا ده المصيبه ة اسناب اصلا اذا كان مستلم الانجيل نفسه وده رقم ثلاثه مجنون سوفيلس يبقى واحد النسخه الاصليه مش موجود انا قلنا من لوقه بل... خلينا مختلفين ه ح ا عطل هل هو في ن ه ل ه م ث ل المسيح ولا ت ل م ي ذ ل بولس وكان اصلي ايه وكان ولا كان يهودي وهكذا بنصيحه سيده لكن سيدك يا عم لوقه يا عم رجل محترم اللي استلم ب ق من لوقه ا ل ن س خ ة ا ل أ ص ل ي ة مفقوله اثنين لا يوجد ن اسناد ل م ل المستلم هذا في المجتمع المسيحي اللي كان النسخة الأصلية, الأصلية بخط ل يا ل ن لوكة ق و لوكة واحد في إنجيل ث ل ا ث ة لتعرف الكلام صح صحة الكلام الذي علمت به أ ي ه ا العزيز سوفينس ان اكتب الويكي ا و على التوالي م ن ا س مشارة ل ة مين ه ايها العزيز ا انا قلت ايضا و م الكلام دا ن توفيس م معينين, مخ... معينين الكلمة ي ة م ن الكلام خلونا ي ب ي ن ي ل ا يبقى سوفينس اللي كان ماسك فيه ا ل ن س خ ة ا ل ا ص ل ي ة سؤال دقيق من هو سوفينس يالا ع اصلا ا من, من هو سوفينيس يا جماعة؟ أنا عارف. لا غلط ب ن من س و ف ي ق س هو سوفينس ابنون ي سوفينس نصير نشك صيدة تعالي سوفينس العظيم وفقا لخاموس الكتاب المقدس هتاخدوا كلام والله من المسيحيون اكتئاب أصلا طائل نفسهم. الكتاب المقدس ماذا يقول هذا الكلام؟ ماذا ي ق و ل عن س و ف ي س اول ح ا ج ة بيقولك ان كلمه توفيس هو اسم يوناني م ا د ا ر و ش ا ل ت ا ي ه ا يعني ما هو اكيد اسم يوناني مش اسم ص ع ي د معناه محبوب من الله بل م ا د ا ر و ش ا ل ت ا ي ه ا ب ا ل ر د ا ع القوميس ف م ع ر ف او صديق الله لا ش ي كانت ثو ف ي ل س يا خ و ه او ثو فيلوس تكتب كده بالضغط في اليوناني بسم الله ثو فيلوس ثو فيلوس ثيتا ابسلون أ و م ي ك ر و ن في يوتا لماما اوميكرون سينا ه ي ت ت ك و ن من شقين ك ل م ة سيؤوس اصلها ليه الله؟, في يعني الله او الاله ل ه ا ا ل وفي الاله الاله يعني、إله. و نص من... من فعل فعل فعليه ف وهو يحب ه ي بوتا ل ن م ا افسلين ا ايه يحب لما نجمعه مع بعض بايه يحب الله تمام كده فاشل يبقى اسم يماني م ع ن ى محبوب من الله او صديق الله طيب وهو الشخص وهو يلا ه ي ت ا و ر من هنا و وهو الشخص الذي وجه اليه يلا لوقا ا ن ج ي ن ه وسفر الاعمال ماجبتوش جديد يعني أه؟ ماجبتش جديد ما احنا لو قرانا ل و ق ا واحد واحد و ل و ق ا لاعمال و ص ل واحد واحد و ا ن هنعرف ه وصفه الاعمال طيب اللي هو مين يعني يلا هيبداوا ي ت ك ل م ه و ا ل ص ف ة ا ل م ط ل ق ة على سوفينس هي العزيز أه؟ العزيز. العزيز يا ج م ا ع ة ا ل أ خ ي ر موجوده ايضا في كلام يقرا يعني ايه يعني واحد ا س م العزيز ص ف ة العزيز ما هو م ر ي م بقى العزيز ي ق و ا كان تمص يقرا بكتب كده كب ا ا رو أ ل ف ا تاو ي و ت ا سجنا ت ا ل إ ب س ل و م ع ن ا صاحب ا ل ع ز ة أ و الشريف ايها الشريف أ و صاحب ا ل ع ز ة سوفينس ت م ا م كراه تيستي كراء ماشيه يا جماعه كراه تيستي معناه صاحب ا ل ع ز ة أ و الشريف ق ب ر و أ ل ف ا تو ا يوتا س ب ن ا تو ا إ س ي و ت طيب و ا ل ص ف ا ل مطلق على صوفين السياره ث ل ع ز انما, إنما تشير الى شخص معين ا ن هو من داء بذات ا ل ا ن هو من يعني وليست للمسيحيين ع ا م ة و ص ب ه ص و ب ة يعني انتم نفسكم مختلفين هل سوفييتس ن بالكو اخوة انه و ف ل س ده لله شخص ي ن ولا ل لله و ح ب فايبقى ك رمز الين المسيحي لانه محب إيه؟ لله الله ايه من محب فين الكلام ك ا ن اختفى منه على الكيبورد عندي محب ل ل ا فتبقى ب ر س ا ل أ ن ا اصبح اي م س ي ح مش عارف آآ آآ الكلام مختفي روح الكلس حل على الجهاز ولا ايه محب لله محب الله تمام يبقى يا ج م ا ع ة قال ان هو رمز ا ل ش خ ص رمز لاي مسيحي لان المسلم س ع ي ا من المسلم شوف المسلم ص من المسلم لو ك ا ن هو رمز اه ليه اذا كان رمز من ب ق ى المسلم اه الله اعلم طيب كما تقولون لك ان ت ن و ن ل د ي ن ه شخص وليس رمز شخص بينه ع وليس رمز مين بقى يا جماعة من ا ل م ا ل م ي ج م ك و ن ا د ي ن ا رمز بعد اباء ك ب ي ر ن تدرس ينقل ع جماعة ك د تدرس ملطي ملطي في تفسيره يا في تفسيره ب عن اورجيانوس ه ل ي شخص أ و ربما ي س ي يكتب ورايا ق و وحد ل ج ع ة ربما يظن البعض ان الانجيل قد كتب لشخص يدعى سو فيس ربما يظن البعض ا م الانجيل ا قد كتب لشخص يدعى سوفينس لكن ان كنتم ايها السامعون جميعكم ب ح ب الرب فأنتم و ف ي ن س ا ر ج الرب ن س ف ي ن ن س م ع ا ه ايه هي ا ت ش ي لكل م س ي ي ي ح ن رمز و ل ي بعينه يكتب س شخص、بعين. ربما حد الوضعية ف ي ن يظن الانجيل قد قتب لكن ان كنتم ايها السامعون جميعكم محب الرب فانتم سوفينس حد كتب ورايا؟ ايضا ي ينقل طردس يعقوب ت مولاتي عن امبوريسيوس أم انه يقول بان سوفينس رمز فيقول ان كنت تحب الله فهذه ا ل ب ش ا ر ة هي مكتوبه ة لك تقول احسن حسن. يبقى ن ا فيه س ل ة جماعة ان دا يا جماعة رمز ليس شخص. طب لو رمز يا جماعة سوفيرس ليس سوفيرس لو موفقا ليه رمز رمز رمز الرأي سعى لهذا شخص طب إ ن ي هو مين يعني م ن اللي استلم مين الشخص بعينه محدش يعرف يقلل ن بعينه برضه و مين ك استلم ل ا ا ب مجهول شخص بعينه ك هو شخص بعينه ولعله ولعل يعني احتمال كان ر و م ن ي ا طيب ليه بقى ايه الدليل عندك دليل اه بقى يا جماعة. وصاحب منصب كبير. مش بس. العزيز يا سلام يعني عشان قاله ايه العزيز ا يبقى راجل عنده منصب وخدين بالكم بيستنتجوا من ك ل م ة العزيز انه و ر ج ل عنده منصب ي يستنتج ايده بكيف العزيز ايه رأيك يا في اليه يا ح تحت واحد واحد حزف الحج واحد واحد ا النصر الاعمال ما اعمال و ملوقة ل كلمة فاس من عم طب هدف ك ل م ة العزيز يا م ع ا ل ي اعمل واحد واحد يا فصه ف ي ص ل ا س ت ع د طيب نزلها ل ا ل ل ه المستعد شوفو ا يا ج م ا ع ة فاعمل واحد واحد الكلام الاول ا ن ش أ ت ه يا سوفيلس عن جميع ما بدا يسوع ي ت ع ل ه ويعلم به يا سوفيلس ما فيش كلمه العزيز ايه كلمة فيه رايك ل قالوا كلمة في راي بيقول ان لوقا كان عبد عنده لوقا كان عبدا عند سنسيمس أ ص ل ا ث ي ه رائب بقاء رائب فيه يقول الكلام هذا ك ن يكون ي ه ا ا ل ع ع ز ز ي ش ا ن ايه رايك جماعة عشان ا ا ن ص ح ب منصب الكلام ولا حاجة هذا الكلام فين هذا الكلام يا ج م ا ع ة الخير موجود في تدرس يعقوب ملطي م ق د م ة لوقا د م ة ل ق عشان تعرفوا ان مفيش معلومات ث ا ب ت ة كلها س ا ع ة ت ل ا ح وساعه تجي معايا ا خ و ة معايا افهمكم يقولك وقد ظن البعض اتبراها اتبراها اتبراها حلحة حلحة ان لوقا هذا كان عبدا لسيده س و ف ي ن س وقد ظن البعض ظن خلي بالك كمان ظن ظ ن لوقا هذا كان عبدا لسيده س و ف ي ن س واذ عاندوا ط ب ي ب لوقا ل ط ب ي ب فسوفينيس تعب فعمل ق ب ف ع ايه سوفينيس كافاه كافاه انه ايه بالعتق اعتقل وجه الله فبعث اليه الطبيب اللي هو لوقا م امتنان ع ل ا م ة امتنانه وشكر ايه العزيز يا مش د ن ي ل على د ي مش ان هو كان, صاحب منصر. ده عشان كان سيده في يوم من الايام ل نكمل, نكمل ده فيه كلام جميل ونلاحظ يرجع إيه؟ الكتاب المقدس ونلاحظ ان لقمش ل ا ان كلمه العزيز لم تجد في د ب ا ج د س ف ر الاعمال ب د أ كلمه الاعمال والنصر واحد سيكون و ف اسم العزيز شلل ا رقم انه اعطنق المسيحيه في ا ل ف ت ر ه ما بين ك ت ا ب ة الموقع و ص ف ر الاعمال عشان حدث ك ل م ة ايه العزيز هو عايز يقولك انه و داخل ا ل م س ي ح ي ة فبقى اخوه خلاص اخوه المعموديه ف م ع ا د ش ينفع يقول هو صاحب السماو بقى اخوه ا ل م ع م و د ي ة ف ش ا التكليف يعني ايه الدليل بيحاول يستنتجه يعني من م ك يكون الدماغه الكفر اصلا طب ايه رأيك ان ممكن يتمشن العزيز عشان ع اللوقه ولم اصبح حر عبدالله صح و غ ل ط ن بقى زيه بقى حر صح يا ج م ا ع ة ولا ل غلطان صح يا قوله ا ه شوفوا ل م ص ا ر ب وكانوا كلهم من المصادر ا ل م س ي ح ي ة مش من الناس ايضا لوف قول ع على ت الكتاب المتابس اعتقد ق د ليه ليه بقى نرجى تكون خمسة ملاش قصر ويعتقد آ خ ر و ن أ ن ه كان محاميا الله طب هو كان صاحب منصب كبير ولا كان سيد لسوفيلس ل لنوقه ولا كان م ح ا م ي كان محاميا تدخل ل ل د ف الدفاع ع عن بورس كان محامي عن بورس لما بورس كان متهم فتقبل ه لونه ق ا ا ل ج ل ي د ي ق ه م و ن د ف ا ع ل كما ح م يقومون ن عن تدخل الدفاع ا ا لوقة بفعل ل بهذا المسجد ويقومون بفعل بهذا من ا ل م س ي د ويقومون بفعل بهذا المسجد كان سيدنا لوقا نفسه ثلاثه كان محاميا تدخل الدفاع عن بولس ايه رايكم بقى ان ت و ل س يعقوب ملقي في م ق د م ة لوقا بيفجر ن ص و ب ة سيده لا يوجد تقليد ثابت عن تاريخ كتابته او زمن كتابته يعني ما يعرفش ا ك ت ب فين ولا ا ك ت ب انت فالقديس ابن ا ي س اه ابن ا ي س وده من اباء ا ل ك ن ي س ة بيرى انه كتب قبل استشهاد د و ل س ماشي قبل استشهاد ر ي ك بقى ان جيروم وهو قديس أ ي ض ا ب ب ا ل ك ن ي س ة اعتمادا على المؤرخ يوسابيوس ل ق ي ي ص ر أ القيصري بيقول ب أ ن إ ن ج ي ل لوقا كتب بعد استشهاد بولس يعني ا ل ر أ ي ان ه هو كان محامي ن ف ع عن بولس اصلا رايه متعلق في الهواء عشان اصلا ح ت م ا ل يكون ا ل ك ت ب بعد ا س ت ش ف ا د بولس من اساسه الراجل لا شاف بولس ولا يعرف بولس كلها يا جماعه كلام فاضي وليس عليه دليل ا واعتقد بعضهم أنه شيخ. انه شيخ اشترك في ارسال ر س ا ل رسالة من الكورنثيين الى بولس لا حاول قتله بالله يا ج م ا ع ة لا تنسوا على ظرف هو كان احد قاضاه روما و ل ا كان سيد ل و ك ا و ل ا كان محامي ت د خ ل الدفاع عن بولس ولو ا ن راجل مشافش ا منه في اساسه و ل ا كان احد الشيوخ اللي ارسله ا ل ة ل الى بولس خلاصه ا ل ق ض ي ة بيقولك ايه ق ن و ص الكتاب المقدس ولكن وانديك سلام عليك هذه يا سلام عليك المظريات يا يا يا حبيب هذه كلها مضريات خ ل ل بالك ايه كلها ت ت ت ق ر الى الدليل كلها كلام فاضي ل ي س عليه دليل كلها كلام ع د م د ل ن غ ن ي بالنا س ا ع ة في كلام ليس له اسناد وكلام ل ي س عليه دليل كلها إيه؟ محاولات ت ب ر ي ر ي ة للوصول ل ش خ ص ي ة سو فيلس يبقى الامر الثالث الخناف سمك في حصن واما سمك وعسل ما ينفعش لانه السلفيس مش معروف من هو اصله عشان يرجعله ويساله صح يبقى واحد الاصول م ف ق و د ه الاصل اللي اتكتب بيد لوقه الاصل مفقود صح اثنان الاسناد الى مفقود. جميل. ثلاث لوقة جميل مفقود المستلم المستلم ل ا ل أ ص ل ي ه مش معروف مجهود جميل طي فيه فيه يا إخوة. يا اللي ثوفيلس بداية الصاف اهلا شهر وإنه أمر أمر دماء من سوفيلس واللي من رابع رابع لقتا إخوة نسخوا نسخوا المخطوط نسخوا ذلك إلى القرن الرابع、بقى. إلى إن من وإنه نسخوا ثوفيلس ثوفيلس نسخوا ثوفيلس مين هما النسخ يا ج م ا ع ة اللي اخذ النسخ من, من, من الاصل ا ل م ق ق و د ا ل م س خ ب ا ل ع م ه مجهولون ايضا ي ا م ص ب ق ا ل س و د ة مانعرفش مين اللي نسخ ا ل س ي ن ا ئ ي ة يا ا خ و ة يالله مين اللي نسخ السينائيه ا ه مين اللي نسخ السينائيه ة ايه شن مختشف ا ل م ل ن ا و ا ل س ه ايه والناسخ بيه والناسخ سي ان ل ا س هما مين ي عم الحاج ده بيرمز ليهم رموز وخلي ي ا خ و ا بيحاول يستنتج من اسلوبهم في الكتابه والكلام ده ان في تلاته اشتركوا مع بعض لكن اعلم من الله اعلم الاتفة السكندرية الله من من اعلم هو من هي و نسخ الله من هو ينافح من من من من سوفيلس الله أعلم. اذا ل ل أعلم ه إ كان سوفيلس نفسه مجهول يبقى يا دي تافي بتاع جماعة الموضوع بتاع بتاع أكل سمك النص أكل ولا فيه أكل يأكل سمك شفتوا مهمة بس الموضوع اسقط الكتاب كله و أ ن ه أ ث ب ت واحد أ ن هناك اختلاف بين المخطوطات والمخطوطات أ ن ا ل أ ص ل ي ة التي تحت الخلاف م ف ق و د ة و أ ن ه لا يوجد أ س ا ل ي ب بالكلام ا ل أ ص ل ي إ ل ى الكاتب نفسه و أ ن المستلم وهذا الكتاب مجهول الشخصيه ة المساخة المساخة الأصلية وأن يمسخوا أن أن القرن الرابع إلى م يجب صح يا ج م ا ع في نص مقدس مش عارفين نحصل الخلاف عليه اه ل الاصول ك شكوية ا درامورة مذقودة لأن يوجد اسمية متوسط وعراي س و ع الشيخ حسن ي ت ك ا ت ه ي ح ر ك ا ت ه يا شيخ حسن ا ل ش ي ف الشربيني اسقط ل ل الكتاب المقدس أسقط أيها أخي المقدس سبحان الله سمك, سمك وعسل الكتاب الله الله اليوم با يا الكريم مضخ مضخ س م ك و لسمكه عسل و ق ب اليوم ا ل ح ل ق وقت فعلا ماخونا حسن سبحان الله خد بقى في ا س ن ا م ك خد كذا وخد كذا وخد كذا منصحه السينائيه كذا سوفينس كذا الديني بقى في اسنان يوم الدين عايزه كوب حضرتك وسوزي يا علاء ويسمع من حفاظك معاكم مايك اب علاء كلام ونعمه على الجميع الرب يبارككم ويبارك تعب محبتكم ب د ا ي ة علاب أ خ ي هذا النص أ ص ل ا لا يفيد شيء في ا ل ع ق ي د ة ولا ينقص شيء من ا ل ع ق ي د ة عندنا نحن الكتاب المقدس يعني مش مشكله هذا النص عسل أ ك ل عسل شرب عسل أ ك ل سمك مش مشكلة اهم شيء ي ع نصوص ي ن التي تدعم ا ل ع ق ي د ة ي ع نصوص ي ن س ر ي م ه ليس هناك مشكله في النص هذه ليست م ش ك ل ة ع ا د يعني لو قلنا ان هذا النص اصلا غير موجود وله موجود في الكتاب المقدس ايضا نحن نؤمن ح ن ن ماذا ب ا ن يعني صلب وقام وفدانا وابتدانا وخلصنا وهذا هو الاهم يعني فهذا هو ردنا يا ايلى ا فنسمع منك تفضل لاكتر ل كنت س علا ن يعني بعيد من ظ مايكرو انا م ا يهمني هذا النص ده مش نص عقدي اهم ح ا ج ة ا ل ع ق ي د اكل سمك اكل لحم اكل منبار انا كنت سابق بهذا الكلام و انت أ خ ذ قصه ا ل ص و د ي و ا م س ي ح ي منين اخذها منين يا جماعه ا من مدينه نيكي ولا من مدينه ج تمتن من نيكي من تمتن ا من الكتاب الكتاب اللي مخصوطاته اسمه كتابه اسمه بالك نتكمل دلوقتي مجهولون مجهولون مستلمينه مجهولون خلي في مفيش دي مصيحه مفيش دي حد حد مفقودة حد كده نزل لي إ ي ش هي ثمانيه واربعين كده او اللي عاملني سيرش زبده ا ل ع ش ب ولكن ك ل م ت ربنا تثبت الى الابد في صوته ا خ و ة ز ب ا ئ ا ل ع ص ب يبس الظهر ولكن ك ل م ة إ ل ه ن ا تثبت إ ل ى ا ل أ ب د حد معايا ج م ا ع ة ايوه اربعين سبعة. حيات الله هنا كيو يبس زبل اما كلمة إلهنا تمالية ف سبعه ن ي كلمة ل ل ا لا تتغير ص حياك ج الله ا م هنا كيوم ش عشان عاكين ننجع الرب قال ايه نحسم اصلا أه؟ الوحي د الرب ال ال ق ع يقرا الممسوحانه、بص. فهذا ي مقتل ل أ ل كمان ت حدثت ا اللي باني عليه كله والحكايات انت أخذها ن ل الصلب ك ت ا أخذها ب وغيره م الكتاب مش ط ا ت ت م خ ل ف ع ل ي ه ملهاش كتابه ا قصوم ل و و ج ن ن ا ه مجهولون المستلمون مجهولون منكم معاكل وسهلا للكتاب أكل ما إهاب معاكل ما تأخونه تأخذ كريم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 معلش اخونا I love الجهاز من س ا ع ة ما دخلت ا ل غ ر ف ة م ح ت ا ج رسطره بالفعل يعني حديثك عزب بالعكس ده انا بشكرك اخونا I love واخونا Q ع ل ى ف ك ر ة ك ل م ة اخونا Q ك ل م ة م ح ق ق جدا لما تعرف كتاب و اسمه ايه ت ع م ل ن خ ض النص ده هذا الاحظ علماء النقد النص لو اهتموا بفكره النص الداخلي للكتاب ا ل رد, رد, رد المسيحي والله لن يخرج وانت يوناني وتعرف لأخونا لأخونا أبو أبو والله أبو طبعا عارف الكلام فالما انت الكريم مجاملة الكريم علاء المسيحي علاء أنا المسيحي لن عن لن عن بدأت تعرف حتى عبري علاء رده رد يخرج رد رد يخرج ليس ضحكت ده فأخي اول امبارح اخي الحبيب يجاوب م محمود ك ن اخونا لو صحي ي على هذا النص بس مصادفة, مصادفة شريف المسيحي بيتكلم مصادفة لجأت للنص داخلي فيه فكلمت وقلت له النص مش موجود ولا في مخطوطة معرفتش لو لو محمود موجود لنص النص للنص النص النص كان وكان داخلي ولا اخونا اللي هو قبلوا الابن بيستند ده ده شريف فيه في لجأت وقلت له لو هو هو قلت له اولا النص ده مش موجود وطلبت من الاخت ا ل ف ا ض ل ة ا ل ج ز ا ئ ر ي ة انها تنزلوا ج م ي ع النصوص ف ض ي ح ة يا اخي الكريم انا والله يا اخي الكريم اولا مجهودك لان انا عشان ع م ل ت بحث في اللوجس وعملت بحث في الوهم ي فتعبت قوي و اوي ن ا الحفظ ما عرفتش احفظ مشكلة عرفتش لسيتة ل ل ا ا ب ت قدرت نسيت بتبذلوه ة الفكرة حاجة ولا اللوجس واعمل او حوله اللوجس ويكاد اكون نسيت الحروف الوهيم برضو نفس انا والله المجهود السيك خلصه عليكم الكريم الجبار اللي اعرف فانا انا انا يا اخي بس نفس بس نفسي في بحث ده مشفق لو ب ز ل والله بسم الله مشاء ا الله عليك يعني مش عايز بتدنيت ستتنيش دي شيخنا الشيخ واني في ولقيت فعلا عرب عملها ممكن في واحدة ولقيت الموضوع مش مش عشان من الان منك وفرحان لان النهضة ممكن لان مش ما المحاضرة ما كلمة ما المحاضرة مش لما حضرش اقولك اول واحدة حاجة ال حتى بصيت في بص... ل... لقيت ا ل أ م ر بعيد تماما الامر بيتكلم ع ل ى م ص د ق ي ة الكتاب المقدس أ و ل ا و أ خ ي ر ا مصداقيه ق ي ة ل الم... ل ك ت ا ا ب م د س ما تعرفش أ خ الكريم لو سمعني يقول مدخلة ويعلق سمعني محمود وأخونا على ذ ا ا ل ن وأختنا ص مجرد ما الشريف ما فقيت ك ر ي م ة و و ا ا وال... و... ل أ خ ت و ا ل ل أ خ و ة ن ز و ا ا ل ن ص ص و ولا ت ر ج م ة النص ت ق ب للإبن ل ه د ه نص لفنضايك مزيف مثل العسل والسمك انا بس ه س أ ل سؤال اخي الكريم في ن ه ا ي ة ا ل م د خ ل ة هل العسل المشوي والسمك في مده موجود في م ر ق ص موجود هو ده ال ال ال ال ال الله ما شاء الله عليه يعني بسم الله ما شاء الله عليه رائع وأخصر من رائع. بس والله واخصر ولو تبتدي السؤال ما شاء ما شاء رائع رائع ياريت انا عن نفسي ياريت فيه ولو انت بسم بسم بس نفسي يعني يعني فيه بتديت فيه عن من يبقى شلت عن كاهلي عبء جامد جدا ياريت يا خ ي الكريم ت ب ت د ي ف ك ر ة بحث النقد الداخلي للكتاب المقدس انا عن نفسي من هذه ا ل م د ر س ة بس ي ع ن ا ر ج د ش ا ف ه النقد ا ل نصي ف ب ر ج ع له فقط في نهايه المداخله ه وضعه كذا ا و ه من ا ي في ه والنص موجود ولا مخطوط والنص مضاف وكان كذا كذا مضاف الحواشي ومضاف القرن من ده مش في الرابع في القرن الخامس واتمنى ك ذ انما حقيق انا ومحاضرة رائعة واقصر رائعة ا من حقيق بحقيق و, و, و, و, و انها تركز على النصوص ا ل ل ي ب تمس ا ل ع ق ي د ة انما الكتاب المقدس الكل فيهم عارف ان ه ملوش م ص د ا ق ي ة ملوش فعلا ملوش سند ملوش سند يا اخي الحبيب ده متى ده عمره لازار اليهوديه ة أنا, انا اساسا فلاح صح م الجحش كانش عندنا ارض بس ف ا ح وقتان, لا جحش وقتان مع بعض. الجحش بالذات ت ر ك ب ج ح ش ب ا ل لو في حد جهه اولا المسيح بحجم وطوله من خلال ا ل قراءاته المسيح لو ركب جحش رجليه ه ت ح ق ك في الارض هيمشي ا ل ج حجم ش ح الجحش يعني اقل ما أنا ع ر فمعروف الأتان ا ل أنسى ح ا يا أخي الكريم الأتان الحمار والجحش الجحش ابن, ابن الأتان ر أخي أنسى م ف لو ه ن ان في حد فلاح حد أ خ و الاتان كيو بحقيك كيو أخونا أنا ف على المداخلة ل صح أنا ق ط ب ع بهذر و أ تركب ع ا ف م ح ب ت يعني أخونا قلت أ والحمار ع ل عبر فمعذرة فقط فمعروف أني أنا كنت أ ت بتركب ا ا ن و ل ب يركب إ ن م ا الجحش م ا ب يركب ش ده, ده زي ق و القوانين ن ن ي ا اللي في القرى والفلاحين ف ي الجحش لو اتركب ما, ما يكبرش على فكرة علميا ى فكرة ع ل الجحش ما يكبرش فإخوة يا كرام أولا المحاضرة دي كنت أرجو إن وعلى فكرة أخونا أبو المحاضرة يا دي أيلوف يغرقش المايك كرام علاء أخونا أخونا, أخونا ما يغرقش عدم التجاوب كنت فكرة معك كثيرة عدم أعتقد على بيننا الناس يستمعوها ومسيحيين الله فيك ب ر ق الله فيك ناس ك ت ي ر ة جدا استمعت لعدد ا لعدد دلوقتي ا ن ي ن وخمسين ناس كتير ومسحيين ي كتير قاعدين لكن هيقولوا ايه لانك بتتكلم كلام علمي وكلام معروف واللي قرا في النقد النصي يعرف ان كلامك ليه مصداقيه ع ا ل ي ة جدا انا عن نفسي معلش ما بلجا لوش الا انا ديرا زي, زي اول امبارح لما كانش ر ي ف بيتكلم انفعلته قلت له لا تعال د ه فان ض ا ي ك مزور هات الترجمات و ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت نزلوا الترجمات حتى ب ت ق ر ر ج ي خارج ف ب ر ك الله فيك هذا ا ل م و ج و د الرائع و ي ر ي د عن قريب لو أ ض ف ت اسمي تفرحني قريبا وتقولي إ ن انا ابتديت ف ك ر ة كتاب النقد النص اي زميل يبتديه أ ن ا ه س ا ع د ه و ح أ ي د ه وكأن أنا ا ل ل عملته ل ي أ ن القصد في ا ل آ خ ر والله لوجه لو الله والله و ذب عن دين ا ل إ س ل ا م ورد السهام إلى صدورهم ورد الى س ه ا م إ ل صدورهم احتسابا لوجه لو الله الكريم فقط فلو فيك عمله والله كأن أنا عملته تحديداً وحكون جداً ولو الله الحبيب وحكون سعيد أساعده يعني أنا تحت أمرها أي أخ كأن أنا أراد أنا تحديدا أخي جدا برك تحت جزيتا خيرا وربنا يبارك فيك على المجهود الطيب الرائع ده و ا ل م ح ا ض ر ة ج م ي ل ة جدا وشاقه جداً ما ننساش نحي فيك روح المدعبة ننساش اللي كانت ا نحي روح فيك بتلطف ل جدا و والكل استمع حتى لو و كثيرا ليك كاتب استمع ما ا نعم لكش حتى ح و كانوا بنتواصل كل تلاتة اللي معك الكل سمعك جزاك اثنين تلاتة اللي الله خير وآسف إذا كنت قطلت تفضل خير لأخي الحبيب وقاسف اذا السلام عليكم السلام السلام عليكم حياة الله الكريم السلام حسناتي والفضل والله الحبيب وأستاذي نظام الله خير عني وعن المستمعين نظام الله خير. رقم خمسة هنا فكرنا نضيفها عاجلنا خلافة ولا المحاضرة الثانية عليكم عليكم عليكم مزل للأخوة لو مسألة عسل ولا سمك وعسل متسجلة لأنجلة خمسة نحسن سمك ثم نيوم رقم من عني وعن مرجع في في خير خير هدن متى ومرقس ويوحنى يشوف عشان كتب ويوحنا لا سمك وعسل المسألة أصلاً يكن سمك ن التورين ى اخي جدا اتحاوى جميل يبقى يا موبل موبل الله تحبس تحبس اتحاوى سوز رقم كده حياة أصلاً السمك. أنا رجل أبو يعني. يعني. <تصفيق> <تصفيق> استاذ ل ا بحب م ك ا ن ع نوبل ا يقول كلام جميل اوه ك ايه ا كان الارضع كتبت ن ج ل تجميلين ومتفقون ذ استاذ ا اعجاز واثبات القدس الاناجيل لانه الموضوع جميل جدا انا اقف عمل معك أستاذ نبيل معك مايك ولا على جميل روح متوحدون وقفتين نوبل ولا حرفتك نتحاول التكست مايك في في عشان بس نضع... نضع ايه؟ ماشي ماشي. عشان بس نضع قواعد ليه ي ع ا ك ش مايك معاكش مايك معاكش مايك معاكش مايك ت ج ل ي خ م س ة يا ا س ا ذ ن د ر ل عشان نضع بس ح... ايه؟ قواعد لحوار لان حوار التكست بيشتت